اليتيمت قبل هذا وكنت نسيا منسيه اقدرون كيف فسرها الصوفيه اسمع الى تفسير الصوفيه لها قالوا ان مريم لما ولد عيسى رفعت راسها الى السماء لتشكر ربها فازاح الله عنها الحجاب والغطاء فجعلها تنزل الى اللرح المحفوظ في السماء انها سقطت عيسى من دون الله فقالت يا ليتني من قبل هذا وكنت نسيا من اين اتي بهذا الكلام لا اعلم فكوني تفسيرا واحدا فيه هذا الكلام لم يدخل لهم القران ولا دخل لهم سنه النبي تفاسير اوحاها الشياطين ال وقول العلم الحقيقه بفضلك الجلسه كلها كلمتين انت علماء شايعه ولا علماء الحق محدش بيجيب العلم على قول من الله مباشره ترش تكلمه هتقول له ايه اتشاف حد بينزل من السماء شوف القران لازم نستنى تفسير هو بيقول لك اللي بيجي لي كده من السماء وفضلك الجلسه كلها كلمتين مخابين ومهابين ومحصورون علينا انهم مسلمون ثم تعالى الى اله اخرى هيكون ليده تعالى مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان فمن اي الى ايرب يخرج منه الؤلؤ هذه ايه فيها اعجاز لله اعجاز من الله عز وجل البحر الحلو مع المالح وهو ما يشغل في النص يرى خلق الماء الحلو بالماء المالح سبحانه القادر الذي جعل بينهما برزخ فلا يبغي الحلو على المالح ولا يبغي المالح على الحل ايه من قدره لله رب العالمين موجوده عندنا في نص تقولون ماذا كيف فسره الصوفيه قالا الا معنى قوله تعالى فرج البحرين البحران هما علي ابن ابي طالب بن وفاطمه بنت رسول الله يلتقيان يعني تزوجان كل له كما قوله في قوله تعالى بينه كلام يقال هذا كلام يقال لي بتبقى قاعد كل حاجه الصوفيه دوت الدايحه قال له في شيء اللي محدش يعرفه ده خبير مهابيل ويبد ان ترجع عقلك كيف تصدقهم في الكلام كلام خطير كتب تفسير خاص له ثم تعالى تعالى بعد ذلك الى قوله تبارك وتعالى فلا الذي مد البحر وهو الذي مد الارض وجعل فيها رواسي مد الارض وجعل فيها رواسي الرواسي هي الجبال يعرف هذا عند كل علماء التفسير لن تجد مفسرا واحدا يفسر الرواسي لغير هذه الكلمه الرواسي هي الجبال هذا معروف فاشرنا ماذا قالوا عنها قالوا ليس في الرواسي هنا هي الجبال إنما هي الاقطاب والاقضاب من العماء الصغري بمعنى ان الله تعالى جعل لهم اقطاب كالبدوي والقصاب والشازري وغيرهم اقطاب يحفظون الارض كالجبال فجعل البدويه جبل يحفظ الارض وجعل القشافيه جبل يحفظ الارض وجعل الشاذليه جبل يحفظ الارض والناس يلجؤون اليهم هكذا يقولون اوتاد يلجأ الناس اليهم في كل وهي خليفه البدوي اتدبرنا ماذا قال خليفه البدوي الذي هو في مسجد قنطا الخليفه الامام اللي بيصلي بيه الخليفه في خليفه البدوي في به على شاشة التلفزيون وقال إن الفنزال الذي حدث في مصر كان سيغمر مصر وتدميرا لولا تركات البدوي والدكتور احمد عمر اشرف قال الاسلام ينقذ بكلمه وينقذ بكلمه مصر كانت هتدمر بالزلزال لولا بركات البدو ثم يدمرنا الاسرائيلي اللي بتدرك في الفلسطينيين لا لا البدو اللي مصر نعم هذا في اعتقاده وشعل فيها الراسي ويحضروا البركات من عند البدو وغيرهم بركات من الاموال انني اسال الصوفيه هذا السؤال لماذا قطع عمر بن الخطاب الشجره التي كان يبارع المسلمون تحتها رسول الله؟ فيران عند خروجها من تعجيبه هناك شجرة ذكرت في القران بييدال هناك تحت الشجرة كل من كان ليذري عن المصطفى على الإسلام كان ياتي تحت هذه الشجره ويذري عن المصطفى لماذا قطعها عمر لماذا قطع عمر هذه الشجره اخبرونا لماذا والله لا ترسى ان عمر قطعها في هذا الزمن قامت الثوقيه وقطع رقبه عمر اخبرونا لماذا والله عمر وجد الناس بعد ما رسول الله يذهبون الى تلك الشجرة ويصلون تحتها ويعبدون الله تحتها فخشى عمر على عقيده المسلمين الا ان تفسد فقطع الشجره التي كان يجلس تحتها المصطفى ثم تعالوا اين بيت رسول الله في السعوديه الان من ذهب منكم الى السعوديه اين بيت المصطفى اقاموا مكانه المكتبه العامه لماذا يعلنوا الصوفيه لان الناس ستقلق الحرم لا إلى بيت رسول الله ولا الله فيه فاهلوا وحولوه الى مكتبه عامه خشيه ان تفسد عقيده المسلمين هذا كلام صحيح يوافق على ولذلك لم تجد صفيا واحدا في الارض السعوديه كلها اتحدى لو كان في السعوديه كلها صوفيا واحدا لو وجد صوفيا على ارضها لوحلوه الى بلده فورا وعندهم السعباد ان يدخلوا اليهود في الارض السعوديه ولا يدخل الصوفية في ارض السعودية. لان اليهود مع اللهم يهو اما الصوفيه فخطؤهم اكبر لانه يخربون عقيده المسلمين باسم الاسلام وباسم المسلمين عقيده شازه عقيده غريبة غريبه غريبه على الاسلام والمسلمين فاصرف قولهم تعالى ان الابرار لفي نعيم وان الفجار لفي جهنم الاله معروفه الأبرار يوم القيامه في الجنه والفجار يوم القيامه في النار كل حولها الى معنى اخر قالوا ان الابرار المقصود بهم علماء الصوفيه من الاولياء في نعيم ليس نعيم الجنه إنما نعيم القرب والمشاهده من الله عز وجل واما الفجار فهم كل من خالف الصوفية فهم في جهنم يعاني في ذعه تعال الله والقرب من الله فلنفسر ايه الاخرى عن سيدنا سليمان وتفقد القرى فقال ما لي لا ارى الهدهم كان من الغائبين لاحسبن له عذابا حثيدا او ربحينا الا أم ياتي الي بفاسق هذه الآية فسرناها في خلال حديثنا عن سليمان والكل يعرفها صغيرا وكبيرا فادونا ماذا قال في تفسيرها قال ان القلب هنا ليس القلب الذي نعرفه اذا صار هو هنا قال القير هنا هو القلب وتفقد القلب يعني تفقد سليمان قلبه سليمان اخذ يتفقد قلبه اين قلبي هو معي ام غائب اهو معي ام غائب واذا كان غائبا فاين ذهب ذهب مع الله عز وجل في امور الحق وغدا مع الله اذا قصد ان لا اراد ان يتفقد قلبه فلم يجد قلبا اين ذهب يا سليمان ذهب مع الله وعاش مع الله كل له ما لهيف قولكم في قوله تعالى ويعذب الله عذابا شديدا قالوا ويعذب قلبه بالصدر على طاعه الله والشهوات هو العشق كلما سما في قوله فحاله او لله الذي بسلطان مبين قال يعلي يثقلبه بالصواعق الاموار والاسرار كلام غريب عجيب كلام غريب عجيب فسر القران كما فسرته اليهود حرفوك كما حرفه اليهود حرفوك التفاسير اسال الله تعالى ان يرشدنا على العقيده الصحيحة وانزل الله تعالى اليهود الصفية الى الدين الحق الصحيح والى العقيده الصوفيه والى العقيده السليمه احوذ بحضراتكم الى هنا وما اجراك ما هنا هناك قائم من الذنب كما لا ذنب لا الصالحين <تصفيق> أشهد ان سيدنا محمد الرسول الله خاتم الانبياء والمرسلين معشر الاخوه الاعزاء لا يجب لا تجوز الصوفيه شيئا يتهمون لنا به الا شيئين ليس عنده علم ليرد علينا فاتهموننا بشئين الشيء الاول انما ننكر ان هناك اولياء لله صالحون والشري والثاني انما نقره على بيت رسول الله ويصورون الناس انما نقره على بيت المصطفى هذا حكم من انكر ان لله اولياء وهذا حكم من فيها. اما على الحكم ما اختلفا ان لا اله الا هناك قاعده اصوليه متفق عليها ان من انكر شيئا معلوما من الدين بالضروره فقد كفر يعني اذا اصدق الله شيئا في القران واتى وفرته فقد كفر بالله والله تعالى اخبر في كتابه ان له اولياء صالحين قال تعالى الا ان اولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون منها. ولكن اي اولياء اولياء البدويه والقصوقي لا هؤلاء اعداؤك انتم تمثلون الاعداء وتجعلون من الاعداء اولياء ولكن لا اولياء بالحق والله اثبت لهم الكرامات في القران الكريم وفي السنه وفي غير ذلك كذلك الحور. هناك عليهم هناك عليهم يا اهل الكحف. هناك الخضر هناك ايثور قرني هناك ابن مخلن والخولاني وغيرهم اثبت الله لهم قرامات في القران والسنه فمن انكر ان لله اولياء صالحون فقد كفر بالله رب العالمين فما هي صفات اولياء الله الله تعالى وصف الاولياء بصفاتين ألا ان اولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون ما صفاتهم يا رب بمن الحضارات والموالد والزنا والخمر والحشيش والافيور والقمار والميسر في مساجرهم لا يرجعون البركات على الناس احياءا وامواتا لا انشاؤنا في مخابر في المساجد لا اذا صنعوا صفا ظهر يا رب العزه يمسكون بسعه فيها الف حبه لا يقتلون العباد لا يمشحون على شبابيك الاولياء لا اذا صنعوا صفاتهم الذين امنوا وكانوا يتقون امنوا وكانوا يتقون ايمان وتقوى ايمان و تقوى تساوي ولي صالح بغير الايمان والتقوى ليس هناك ولي صالح والله تعالى يحارب كل من يحارب اولياء الصالحين اسمع الى قوله من عادى لي وليا فقد اعلمته بالحرب لو اتيت وليا من اولياء الله ولا كلمه ولو قيل عليه كلمه كذبه فعلم بان الذي سيحارب نفسه هو رافع السماء بلا عمد فمن هو افضل ولي خلقته الله على الأرض بعد الانبياء والمرسلين صالح علي الصالح على الرفيق هو ابو بكر الصديق باعترف جميع علماء المسلمين ان اعظم اولي على الخلاف خلقه الله بعد سيدنا محمد هو ابو بكر فعليه الكرامات نعم تعالوا الى البخاري ومسلم اترك كتب الصوفيه المخرفه قرات كتابا لواحد منهم يقول انه كان يحارب في 73 وهو قاعد هنا قاعد المسجد والحرب شغاله والمعركه شغاله مع اسرائيل وهو هناك بيحارب معاهم وكان في نفس ال وهو بيحارب معاهم بلا هو ليس هذا مذكور هذا مذكور قال البخاري ومسلم وهي تعطيك كرامة من كرامات ابو بكر الصديق اهل الصفه في مسجد المصطفى الذين تكلمنا عنهم تلقى في قرى هم لا يملكون عملا ولا ملابس وايضا الرسول يدخل عليهم ومعه الصحابه وَكُلُّ وَاحِدٍ مِنْكُمْ عِنْدَهُ طَعَامٌ فِي بَيْتِهِ يَكْفِي لِذَيْنِ فَيَأْخُذُ ثَالِثًا مِنْ أَهْلِ السُّقْطَةِ يَكْرُمُهُ وَيُضَيِّفُهُ وَيُطْعِمُ فَكُلُّ وَاحِدٍ مِنَ الصَّحَابَةِ أَخَذَ مَا منهم مِنْهُمْ مَنْ أَخَذَ ثَلَاثَةً وَمَنْ أَخَذَ ثَلَاثَةً وَكَانَ الرَّشَادُ أَجْوَدَ النَّاسِ أَخَذَ مَعَهُ 10 عشرة, عَشَرَةً مِنْ أَهْلِ السُّقْطَةِ الصراخه في بيتي ليقربوا ولا يفهمهم واذا بابي تقليش القنطير ياخذ أربعة من اهل السفره وذهب بهم الى بيتي ونادى على ابنه عبد الرحمن يا عبد الرحمن اطعم هؤلاء الاربعه واكرم ضيافتهم وقدم لهم كل ما يحتاجونه اني راحم الى الحبيب محمد لانه كان ملازما لرسول الله على الدوام وترك ابو بكر الاهد الصفه ياكل في بيته وذهب هو ليأكل مع رسول الله وابن عبد الرحمن ابن ابو بكر يقول له ماذا سحب ولكن اهل الصفه ابوا ان يمدوا ايديهم بالطعام بماذا لا تكونوا قالوا لن ناكل حتى ياتي ابو بكر ابو بكر ليأكل معنا ورفع عبد الرحمن ابن ابي بكر الطعام وجاء ابو بكر من عند المصطفى ونادى على هل الاقرام تهل الاحضرت لهم الطعام قال يا ابا بكر انهم لم ياكلوا فظننا هذه بكر ان ابنه عبد الرحمن قد تاخر عليهم واذا بابكر يؤنب ابنه عبد الرحمن على ذلك واذا باهل الصفه يقولون يا ابا بكر والله نحن الذين رفضنا ان ناكل قال ولما قالوا رفضنا ان ناكل حتى تأتي وتأكل وقت اكل معلى يا ابا بكر فشعر ابو بكر بحزنه الشديد في نفسه أنه كان سببا في تاخيره عن الطعام فارد على يؤنب نفسه فاشفر بالله أنه لم ياكل تأنيبا لنفسه وقدم لهم الطعام بنفسه واذا بهم يحصمون قائلين يا ابا بكر والله لن ناكل ونمد على يمينه وياكل معهم اسمع الى القرامه التي حدثت يقول الراوي في هذا الحديث الذي اخرجه البخاري ومسلم والله قلنا ما اكلوا من الغناء الشيعا استاد الطعام مره اخرى بخبره من يقول للشيء كنت يقول فعجب ابو برد. او كلما اكلنا ازداد الطعام عجبا واذا بابن بكر يحمل امه الى المصطفى وقش على الرسول ما حدث فابتسم النبي ودعا المساء يقول من نفس الاله يا رسول الله قال ان زياده الطعام في هذا الايمان كانت كرمه من الله لك يا ابا اذاهذا ككرامات لا ننكرها ولا ننكرها الا شاحذ ولكن على وجه من تقول هذا هو المهم هذا هو المهم لا نحن لا نحن لا ننكر أن لله اولياء اما الذين يجعلونهم انت الاولياء فهم اعداء وليسوا اولياء اذا قام حكم من كره واحدا من اهل بيت رسول الله تاكل واحد بيقر اهل بيت النبي بل لا في ذلك الا اذا كان عدوا للاسلام والمؤمنين اعطونا مشيما واحدا يكره واحدا من اهل بيت رسول الله ولكني اعلنها صريحه مدويه نحن نكرهه بشده قلنا لا يحدث عند اضرحه لا يحدث هنا ليس على ظلم ما يحدث هناك الا ان نرضى الله ولو كان الرسول بنفسه من قدره اليوم ولا لا يحدث عند اهل بيته من النذير افعلوا هذه الافاعي شرك بالله شرك بالله مدد يا حسين مدد يا سيده الشفاء يا حسين هذا هو ما اوصانا به الرسول هذا ما نكره هذا ما نكره وكره فعل الشرك هناك أما اله بيت رسول الله فطلابهم على رؤوسنا جميعا كما قيل نحن نحب اله بيت رسول الله ونكرر اله بيت رسول الله ولكن نكره ما وقعه الصوفيه على اله بيت رسول الله يا معشر الاخوه الاعزاء والله ما قصدت من الحديث على الصوفية إلا تصحيح العقيده الفاسده عقائد فاسده الصوفيه الملايين ويعتقدها الكثير وهي فاسده اردت من ذلك ان نصحح العقائد ان نصحح العقائد والا فاساله علماء الازهر هل هناك علم يسمى علم الصوفيه يدرس في الازهر وكذا الصوفيه بها هل في الازهر علم يسمى علم الصوفيه يدرس هل هناك عالم تخرج من الازهر وقال انا عالم في علم الصوفيه لا ليس في الازهر علم اسمه علم الصوفيه وانها عقيده فاسده لا يدرسها الا من يعتنقها حتى لو كان دكتور في الازهر وحرف بلك انها لا يدرس علم الصوفيه في الازهر من وجد في كلامي انه غير صحيح فلياتيني في المسجد او في غير المسجد على استعداد ان يناظر علماء الصوفيه جميعا علما امام الناس يناظرهم فيما اقول ويناظرهم في عقيدتهم فعلى استعداد ان يناظر اعلم في الصوفيه والله يعلم انه ليس عنده علم وكان عنده علم واعتقد هذه العقيده اصل الله تعالى ان يصح يا دون اللهم انا نسالك ان تنهمنا العقيده الصحيحه اللهم اهدنا الصحيحة الصحيحه اريهنا على العقيده الصحيحة اللهم احينا على الاسلام وامتنا على الإسلام اللهم احينا على التوحيد وامتنا على التوحيد اللهم لا لنا في هذا اليوم العظيم ذنبا الا غفرته ولا دينا الا اديته ولا مريضا إلا شفيته ولا ميتا الا رحيمت ولا سائلا الا اعطيته ولا ظالما الا قهره ولا مظلوما إلا ناصره ولا ظالما الا قهره ولا ظالما الا قهره ولا ظالما الا قهره اللهم رحمتا اخواننا في فلسطين اللهم رحمتا في فلسطين اللهم رحمتا اخواننا في فلسطين اللهم اخذ عليهم دعواكم